أعوذ الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فادلنا بعضهم على بعض منهم ما كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وإيذناهم بروح القدس ولم شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم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 لا إكرام في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة المثقى لا فصام لها والله سميع عليم اللهم ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولاك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم ترين الذي, الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا يحيي ويميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فابعت الذي كفر والله لا يهد القوم الظالمين أو كل كالذي مر على قرية ويخاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماتهم الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبث قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبث مئة عام فانظر إلى تعامك وشرابك لم يتسن وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف أن ننشزها ثم نكسوها لحمة فلما تبين لهم قال أعلم أن الله على كل شيء قدير ويل قال إبراهيم رب ياريني كيف تحي الميتة قال ولم تؤمن قال بلا ولكن ليطمع إن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فسرهن إلى ثم جعل على ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ذعهن يأتينك سايا وعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين يوفقون ولا في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مية والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون ولا في سبيل الله ثم لا ثم لا يتبعون ما أنفقوا من ولا اذا لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفله الخير من صدقه يتبع هذا والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولا ذاك الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا, ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل سفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه سلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فأتت كلها دعفين فإن لم يصبها وابل فتل والله بما تعملون بصير أي مدوح ما تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحت الأنهار الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية دعفا فأصابها إحصار في نار فاحتلقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث من تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا فَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو وما فاقتم من نفقة أو نذرتم من نبي فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدو سدقاتكم فنعماه وإن تخفوها وتعتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سياتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك وداه ولكن الله ذي من يشاء وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرْنَاهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبَهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ حَافًا وَمَا تُنْفِقُوا من خير فَإِنَّ الله بِهِ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنار سرا وعلانية فلا أجرهم عند ربهم ولا خاف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبته الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا ويحل الله البيع وحرم الربا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 وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واذلوا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتوا فلكوا رؤوسا لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرتهم إلى ميسر وأن خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوم أن ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداياتم بدين لا أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعذب ولا يأب كاتب لن يكتب كما علم الله فليكتب وليمند الذي عليه الحق وليتق الله ولا يبخز منه فإن كان الذي عليه الحق السفيا أو ضعيفا أو لا يستطيع أي من له فليملي الوليه بالعضل واستشهدوا الشهيدين من رجالكم فإن يكون يكونا رجلين فرجل أمرأتان من تردون من الشهداء أن تضل إحداؤهم فتذكر إحداؤهم الأخرى فلا ياب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلك ما أقصت عند الله أقوى من الشهادة وادنا لا ترتابوا إلا, إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها واشهدوا إذا تبايعتم ولا يظهر كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ مِن بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُعْدِدْ لَبِئْسٌ مِنَ مَا لَتَهُ وَلِيَاتَقِ اللَّهَ رَبَّهُ بَلَاتَكُمُ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمُها فَإِنَّهُ وَافِقٌ قَلْمٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عليم لله لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بإله فيغفر لمن يشاء ويعذي مَن يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل، فقالوا سمعنا ويطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعى ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسراك ما حملته على الذين من قبلنا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 الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأزل التوراة والإنجيل من قبل عذى للناس وأزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يستمركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب من آيات محكمات الهنم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأوينه وما يعلم تأوينه إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولنا الباب ربنا لا تزه قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لذنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالٌ وَلَا أَوْلَادٌ مِّنَ اللَّهِ شَيْعَةٌ وَأَوْلَائِكَ هُمْ أَقُوذُوا الْنَّارِ كَذَا بِعَالِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَمُوا بِعَيَاتِنَا فَأَخَذَهُ اللَّهُ بِذْنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التاقة فئة تقاتل في سبيل واخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين والله يؤيد بنسري من يشاء إن في ذلك العبرة لأولي الأبصار زين الناس حبشاوات من النساء والبرين والقناطير المقاطرة من الذاب والفضة والخير المسومة والأنعام والحث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عند حسن المآب قل أبن بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها النهار خاردين فيها وازواج مطهرة ورضوان من الله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 لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين آوتوا الكتاب إلا، وما الذين آوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيان بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاضر كفقل أسلمت واجئني الله ومن الطبع.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 فما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لا تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرّا في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم الآرب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون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 لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المسير قل إن تخفوا ما في سدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محدرا وما عملت من سوء تود أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أتيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله استفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعدها من بعد والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما ودعتها قالت ربي إني ودعتها أنفا والله أعلم بما ودعت وليس الذكر الأنفا وإني سميتها مريم وإني يعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نبات حسن وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أَنَّ لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب هناك دعا زَكَرِيَّا ربا قال ربي أبلي من الذين كذريت طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة واقايم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بحياة مصدقة بكلمة من الله بكلمة من الله وسيدا وحصولا ونبيا من الصالحين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 وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ يَنْزِلُهُ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَقْنُخْنَ اخْرَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا إذ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْ اسْمُ الْمَسِيحِ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قال إذا قضى أبرف فإنما يقول له كف يكون ويعلم ويعلم الكتاب والحكمة والتمرات والإنجيل ورسولني بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيات الطير فأنفغ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمى والأبرس وأحيى الموتى بإذن الله وينبئكم بما تأكلون وما تدخلون في بيوتكم إن في ذلك الآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة وليحل لكم بعد الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله واتيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما حس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين فمكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذا قال الله يا عيسى إني مترفِيك ورافعك إليَّ ومتَّهِيرُك من الذين كفروا من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إليَّ مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فمعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم جورا والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عيد الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من عبك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى ونذع أبناءنا وأبنائك ونساءنا وَأَنفُسَنَا وآفسنا وآفسكم ثم نبتئل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا له القسس الحق فما من إلهينا الله فإن الله له العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إن الله ولا فلا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقلوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجين إلا من بعضه أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججت فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما فما كان من المشركين إن اولى الناس بابراهيم الذي اتبعوا هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفه من اهل الكتاب لو يضلونكم فما يضلون الا انفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلمسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لما تبع دينكم قل إن الهدى لا يؤتى أحد مثل ما أوتيت من يحاجوكم عيد ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتي يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن آل تأمن بغطار يؤديه لك ومنهم من إن تأمن بدنار لا يؤذيه إليك إلا ما دمت عليه قائمة ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك, أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا, ولا يزكيهم ولا عذاب أليم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 مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا كِنَّكُمْ رَبَّانِينَ بِمَا كُتُبْتُ تُعْلِمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُتُمْ تَدْرُسُونَ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُ أَن تَتَّخِذُ الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيَّنَ رَبَّا أَأَمْرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أنتم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي ۖ قَالُوا أَقْرَرْنَا ۖ قَالَ فَشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم من الشَّاهِدِينَ فما تبلى بعد ذلك فولائك من الفاسقون أَفَعَيْلَ دِينِ الَّذِينَ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَوْكَرْهَا وَإِلَيْهِ رُجَعُونَ قلَى مَنَّ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَيِسْمَاعِيلَ وَيِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَصْبَاطِ وَمَا وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ لَا نُفْرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُمْ مُسْلِمُونَ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 إن الذين كفنوا وماتوا كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذابا ولا افتدا به اولى كلام عذابنا لهم عذاب وما لهم من ناصرين صدق الله العظيم